تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو, أنها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين أحبة في الله ابتداء من هذه الليلة بمن الله تعالى وفضله وعونه نغير اسم ما بدأنا فيه منذ تسعة وثلاثين لقاء أو ثمان وثلاثين لقاء فلقد بدأنا في تفسير القرآن العظيم بصورة الناس مراعاة لحاجة حاجة الأمة إلى أن تفقها عن ربها تبارك وتعالى تلك السور القليلة الآيات العظيمة المعاني الكثيرة الدروس والمواعظ والعبر فنغير اسم سلسلتنا من دروس وعبر إلى دروس من القرآن وهي رحلة طويلة طويلة بدأناها منذ سنة تقريبة ونواصل بعون الله تعالى ونسأله عز وجل التوفيق والسداد أن يجالنا وإياكم خداما لكتابه وأن يقبضني إليه حتى أستوفي تفسير القرآن العظيم على ما بدأت من هذا المنوان بمنه وكرمه فهذا هو لقاؤنا التاسع والثلاثون من لقاءات هذه الدروس وكان حديثنا في المحاضرة الماضية عن سورة, عن سورة النبأ ونحن الليلة أيها الإخوة سنعيش سويا مع أعظم سورة في كتاب الله عز وجل إنها السورة التي قلت آياتها وعظمت معانيها إنها السورة التي تعددت أسماؤها فهي الشافية الكافية، السامية، الوافية، السبع المثاني، والقرآن العظيم، وأم الكتاب، وأم القرآن، أسماء كثيرة تميزت بها هذه السورة، أعظم ما نزل من الكتاب العظيم والقرآن المجيد، وأوجب ما وجب على المسلمين قراءته في أعظم فريضة من فرائض الإسلام إنها سورة الفاتحة نقرأها كل يوم مرات ومرات ونحتاج أن نفهمها ونظرا لكثرة معاني هذه السورة وكثرة أسرارها وكنوزها سوف نعيش معها على امتداد محاضرتين متتاليتين فمحاضرة واحدة لا تكفي أن نفسر فيها سورة الفاتحة ولقد ذكر العلامة القرطبي رحمه الله أن للفاتحة اثنى عشر اسما لكن أشهر تلك الأسماء الاسم الأول أم الكتاب أو فاتحة الكتاب الاسم الأول فاتحة الكتاب سميت بذلك لأنه افتتح بها كتاب الله تبارك وتعالى وليست هي أول ما نزل بل من أجل أنه افتتح القرآن العظيم وافتتح المصحف الشريف بها فلما كانت بداية للكتاب العزيز سميت بالفاتحة وهذا قول الإمام البخاري رحمه الله الأسم الثاني سميت أيضا بأم الكتاب وذلك أنها تضمنت أهم المقاصد الشرعية وأهم معاني القرآن فكانت للقرآن العظيم كالأم لأنها أو من وجهي لأنها مقدمة على بقية السور ثانيا لأنها حاوية لأهم مقاصد القرآن وذلك لأن العرب تطلق على الشيء الجامع الإمام أماً فسميت الفاتحة بأم القرآن من هذين الوجهين ولذلك تقول العرب للرأس أما لأنها حاوية للدماغ ومنه قوله تعالى فأمه هاوية أي هاو على رأسه وتسمى أيضا أم الجيش لأنها التي تحمل الراية الأساسية وسميت مكة بأم القرى لأنها لبقية القرى والمدن في العالم كالأم ان أن كل المدن وكل البلاد تبع لها وتنقاد إليها وتستقبلها في الصلوات فسميت الفاتحة بأم الكتاب أو أم القرآن من هذه الوجوه التي ذكرتها وسميت أيضا بالسبع المثاني بدليل القرآن والسنة ولقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى وهذه المسألة بالإجماع ان ايات الفاتحة سبعة لكنهم اختلفوا في عد تلك الايات فمن اهل العلم من جعل البسملة اية مستقلة تابعة للفاتحة فتكون البسملة هي اول اية لها وقال بعض اهل العلم بل انها سبع ايات دون البسملة وعليه يكون العبد وتكون الآية السابعة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتكون الآية السادسة نهايتها عند قوله سبحانه جل شأنه صراط الذين أنعمت عليهم هذه السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السابعة وهذا القول الأخير هو الراجح هذا القول الأخير هو الراجح فالفاتحة سبع آيات والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين أما البسبلة فإنه سيأتي الكلام عنها وعليها فهي آية مستقلة في كتاب الله تبارك وتعالى سميت بالسبع المثاني مثاني لأن هذه السورة تثنى كما قال ابن جرير أي تتكرر يكررها المصلي في صلاته ويرددها فالتثنية هي التكرار والمعاودة سميت بهذا الاسم لهذا الشأن ودل القرآن على ذلك كما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم آية سورة الحجر كما في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه وسميت بذلك أيضا السبع المثاني لأن آياتها, آياتها سبعة ولأن التثنية كما يقول سفيان بن عيينة رحمه الله لأن القرآن كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يقول ابن جرير إنه لا تناقض بين أن تسمى الفاتحة السبع المثاني وبين أن يسمى القرآن كله أو أن يكون القرآن كله مثاني فالفاتحة سميت بالسبع المثاني على رأي ابن جرير لأنها تثنى وتكرر في كافة الصلوات ومهما كررها الإنسان فإنه لا يلحقه ملل ولا يحس بالسآمة والسر في ذلك أنها كلام رب العالمين ترون أهل الفن والطرب يأخذون أغنية فيكررونها فيمل الناس منها فيطالبون المطربة بأغنية جديدة لأن كلام البشر مهما استعذبه الناس فإنه لا شيء ففضل كلام الله على كلام البشر كفضله سبحانه على سائر خلقه ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولذلك قال ابن مسعود وهو يصف القرآن ولا يخلق عن كثرة الترداد لا يخلق يعني لا يمل الإنسان من كثرة ترداده فأقرأ الفاتحة وترنم بها في صلواته الجهرية والسرية المفروضة والمسنونة ولا يلحقه تعب ولا تلحقه مشقة ولا سآمة ولا ملل يقول سفيان بن عيينة والقرآن مثاني لأنه يذكر دائما المعنيين المتناقضين فيذكر أهل الجنة وأهل النار المؤمنين والكافرين الوعد والوعيد وهذه تثنية وهذا معنى حسن ومال إليه ابن كثير رحمه الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسميت إذن بعدة أسماء منها الكافية الشافية الوافية أم القرآن أم الكتاب لكن أشهر هذه التسميات ثلاثة هذه أشهرها قلت وسميت بهذه الأسماء الثلاثة مما ذكرت من الوجوه وهي أعظم سورة نزلت في كتاب الله أعظم سورة نزلت في كتاب الله عز وجل وعلى ذلك أدلة أولا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي سعيد بن المعلّة رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي في الصلاة فلم أجيبه فلما انتهيت ذهبت إليه فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيب يا سعيد وقد دعوتك فقال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما سمات الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فإن كنت بين يدي الله في فريضة ودعاك الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تجيب وتقطع الفريضة وهذه من الأسباب التي ذكرها الفقهاء في جواز قطع الفريضة ما منعك أن تجيب أما سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد لسعيد بن المعلّى قال له لأعلمنك اليوم أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد يقول فأخذ بيدي فجعل يحدثني فخشيت أن يخبرني ثم قال أعظم سورة في القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أي سورة الفاتحة وهذا الحديث روي نحوه عند البخاري وأبي داود والنسائي وغيرهم وهذه رواية, رواية الإمام أحمد وجاءت قصة أخرى تشبهها لأن القصة هنا متعددة وقد تتعدد القصة ولا بأس فلقد جاء مثلها ما حصل كذلك ما رواه الإمام أحمد ما حصل لأبي بن كعب رضي الله عنه فإنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالتفت إليه ولم أجبه ولما انتهيت أقبلت عليه فقلت السلام عليك أي رسول الله قال وعليك أي أبي ما منعك أن تجيب قال يا رسول الله إني كنت أصلي قال أَوَمَا وَجَدْتَ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيْي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لاعلمنك اليوم اعظم سوره في القران ما نزل مثلها اسمع ما مثلها لا في التوراه ولا في الزبور ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلها ما نزلت سوره الفاتحه مثلها في الكتب السابقه يقول أبي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وجعل يحدثني حتى أبطأ فخشيت أن ينسى وأن نخرج من المسجد قبل أن يخبرني فسألته وقلت يا رسول الله إنك قلت لي لتعلمنني اليوم أعظم سورة نزلت, نزلت وما نزلت ولم تنزل لا في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ماذا تقرأ في صلاتك؟ قال أقرأ بأم القرآن الحمد لله رب العالمين قال هي أعظم سورة نزلت في القرآن لو تعلمون أيها الأحباب كيف نزلت الفاتحة أمر عجب جاء في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو معه إذ سمع, سمع نقيضا صوتا فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء وقال إنه الآن قد فتح باب في السماء ما فتح قبل اليوم فنزل منه ملك نزل منه ملك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا الملك ألا أبشرك؟ بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك سورة الفاتحة وآخر سورة, وآخر سورة البقرة فإنك ما قرأت بهما كل حرف إلا أوتيته فتح باب في السماء فنزل هذا الملك يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نال هذين النورين سورة الفاتحة وآخر آيتين من سورة البقرة وأنه لم يؤتهما نبي قبله وأنه ما قرأ صلى الله عليه وسلم الفاتحة أو آخر سورة البقرة ما قرأ حرفا إلا أوتيه لأن الفاتحة دعاء وآخر سورة البقرة دعاء فكلما قرأه ما صلى الله عليه وسلم إلا أوتي ذلك وكلما قرأت الأمة إلا أوتيت ذلك فهو فضل عظيم هذا عن كيفية سورة الفاتحة أو عن البشارة في إنزالها فهل هي سورة مكية أم سورة مدنية أم أنها نزلت مرتين في هذه المسألة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم من أهل العلم من قال إن سورة الفاتحة مكية يعني نزلت قبل الهزرة ومنهم من قال إنها مدنية ومنهم من قال بل نزلت مرتين مرة في مكة ومرة في المدينة والصحيح الأول أنها مكية وهو الذي عليها أهل التحقيق سورة الفاتحة. أعظم سورة في القرآن جدير بالمسلم أن يتعلمها أن, يتعل أن يتدبرها وأن يعلم معانيها وقبل أن نبدأ في تفسيرها فإنه من الواجب علينا أن نبدأ بالاستعاذة والبسملة فنذكر حكمهما وتفسيرهما على ما درج عليه أهل التفسير فإن المفسرين في الغالب إذا جعلوا يشرحون سورة الفاتحة ويفسرونها ويؤولونها يبدأون بذكر الاستعاذة وحكمها ومعناها وما يتعلق بها من فوائد ثم يعدلون إلى البسملة فيذكرون حكمها وما يتعلق بها من أحكام ويذكرون معناها فهما جملتان عظيمتان قد يتلفظ الإنسان بهما ولا يولي لهما بانا أما الأولى فهي الاستعاذة قال تعالى أو أننا أنه سبحانه وتعالى أمرنا بذلك فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالله عز وجل أمر عباده أن يعوذ به وأن يستجير به وأن يأتصم به من كيد هذا الفاجر ومن كيد هذا العدو من الشيطان الرجيم ولقد جاءت ثلاث آيات كما قال ابن كثير اتفقت في معناها لا رابع لهما أو لها في قوله تعالى خذ العف وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه سميع عليم وقال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال تبارك وتعالى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 فيعامل بالإحسان ويقابل بالإحسان عسى أن, يكفه أن يكف شره عن الإنسان أما العدو الشيطاني فإنه لا سبيل إلى الإحسان إليه ولا سبيل إلى أن يعامل بالتي هي أحسن إلا بالاستعاذة والاستجارة والاعتصام والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى من كيده وشره لأن عداوته قديمة ولأنه توعد آدم وذريته قال تعالى لا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من أبويكما من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواءتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما, كما أخرج أبويكما من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواءتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة من شره لأنه لا يمكن دفع شره إلا بهذه الاستعاذة فلا يدفع شره بالإحسان إليه لأنه لا يحسن إليه لأن طبعه شرير ولأنه لا رجاء في هدايته ولا في أن ي... في كفه عن الحاق الأذى ببني آدم وقد قال جمهور العلماء إن الله تعالى أمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة والجمهور على أن الاستعاذة مستحبة فقال سبحانه جل شأنه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والمراد كما قال الجمهور أنك إذا أردت القراءة فلا تكون الاستعاذة بعد القراءة وهذا كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فتكون الاستعاذة مقدمة على التلاوة للكتاب العظيم في أي وقت سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة في الصلاة على الراجح أو خارج الصلاة أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أي أستجير بالله عز وجل واعتصم به لأن العوذ والاستعاذة هي الاستجارة والاعتصام واللجوء إلى الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعوذ والاستعاذة لا تكون إلا من المرهوب ولا تكون إلا من الشر المخوف فعندنا عوذ وعندنا لوذ اللوذ يكون في طلب المرهوب والعوذ يكون في دفع المرهوب ولذا قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أأمله وأعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس كسرا لا يجبر الناس عظما أن كاسره ولا يهيضون كسرا أن جابره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة عباده لا تجوز إلا بالله الواحد الأحد لأن من استعاذ بغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر وقد أذنب ذنبا لا يغفر فلا تستعذ بالنبي ولا بالولي ولا بالجني ولا بإنسي ولا بأي شيء لا تستعذ إلا بالله وصفاته تبارك وتعالى وكلماته كما في الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقد أخبر تعالى عن أناس من الإنس أنهم كانوا يستعيذون بالعفاريت من الجن فما زادوهم إلا إثم كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه كان من بين الناس في الجاهلية إذا نزل أحدهم واد وكانت الأودية مسكنا للجن والشياطين فإذا نزل أحدهم واديا قال أعوذ بعزيز هذا الوادي يعني أستعيذ به وأستجير به فنزل قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي فزادوهم إثما فاستحلوا بذلك محارم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تجوز الاستعاذة إلا بالله الواحد الأحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قلت أعوذ بالله أي أنني أستجير بالله تبارك وتعالى من الشيطان وشره من أن يضلني أو أن يحثني على معصيته أو أن يدفعني إلى ترك واجب من الواجبات أو فعل محرم من المحرمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوله من الشيطان الرجيم الشيطان هذه, هذا الاسم مشتق من شطن من فعل شطن بمعنى بعد فهو شيطان لأنه بعيد بعيد عن الحق فسق عن أمر ربه بعيد عن رحمة الله عز وجل بعيد من كرامته وقد أبعده الله تعالى وأقصاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل ان شيطان من شاطئ يشيط لانه خلق من النار واكل القولين صحيح لكن هناك اصح الأ... لكن القول الاول اصح وقد مال اليه ابن جرير الرمل كثير وقال قال به ايضا العلامه سيبويه رحمه الله ان شيطان من شط اي بعد اعوذ بالله من الشيطان ولذلك يقال لكل متمرد وكل بعيد وخارج عن الطاعة الشيطان فيوجد الشيطان في الإنس ويوجد في الجن ويوجد حتى في البهائم نعم يوجد في الإنس والجن بدليل قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وفي مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر استعذ بالله من شياطين الإنس والجن قال قلت يا رسول الله او في الإنس شياطين قال نعم في الإنس شياطين وكما أنه أيضا يوجد شيطان في البهائم فلقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان إذا رأيت كلبا أسودا مر بك ومر به سيده فعلم أنه قد أمسك بخطام الشيطان وإذا رأيت شخصا قد ربى كلبا أسود في بيته فأن له شيطان زاد على الشيطان نعوذ بالله من الشياطير وقد يوجد هذا حتى في بعض المراكب كما خرج الإمام الطبري والإمام ابن كثير بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب يوما برذونا والبرذون قال العلماء قريب من البغل يعني كالجحش فلما ركبه جعل يتبختر ويتمايل قال أنزلوني ما ركبت ما أتيتم لي إلا بشيطان فإني أنكرت نفسي يعني لما جعل يتبختر ويتمايل خشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نفسه من الخيلاء والتعاظم فسارع إلى النزول فقد يكون الشيطان حتى في البهاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيب ولذلك يقال قلت لكل متمرد خارج عن الطاعة يسمى شيطان بالمعنى اللغوي وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم فعيل وصيغة فعيل في اللغة العربية بمعنى مفعول كجريح أي مجروح وكسير أي مكسور وجبير أي مجبور فهي الصيغة واسم مفعول رجيم من الرجب فهو مرجوم مرجوم نوعين من الرجم مرجوم رجما معنويا ورجما حسيا أما الرجم المعنوي فإن الله تعالى قد طرده ولعنه وأخرجه من رحمته وأنزله من زمرة الملائكة فهو مرجوم ملعون مغضوب عليه وأما رجمه الحسي فإن رجمه كان بهذه الشهب التي يقذف بها والتي تصوب تجاهه إذا ما أراد هو أو بعض جنوده استراق السمع كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وقال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحور ولهم عذاب واصف إذن هو موصوف بصفة الرجم وأنه مرجوم من هذين الوجهين رجم معنوي ورجم حسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإياك أن تنسى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل أن تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ولها فوائد أخرى فإنها كانت وصفة نبوية طبية لمن كان سريع الغضب ولمن كان كثير ثوران الدم كما في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال استب رجلاني عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخاصم وشتم أحدهم الآخر استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحمر وجه أحدهما واشتد غضبه فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما فيه أو كما قال, لو قال ثم قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذهبوا إلى الرجل وقالوا أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا قال إني لست بمجنون هو أباء يقولها إن لله وإن إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيب فأكثر من الاستعاذة بالله إذا ما أحسست بغضب أو إذا أردت أن تتلو كتاب الله تعالى أو خفت من شيء أو خفت من ظلام أو أردت أن تدخل إلى مكان تخشى أن تصاب فيه بسوء أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيب كثير من الناس يشتكي كثرة الوساوس والهواجس وكثرة الخواطر الخطيرة التي تطرأ على باله شكوك والعياذ بالله في الثوابت أو أمور يجدها الإنسان في نفسه يخشى أو يتمنى أن يخر من السماء وأن لا يجدها في نفسه نقول كما قال عليه الصلاة والسلام من وجد ذلك في نفسه فلينتهي يسد الباب على نفسه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيب وصف فهي وصفة طبية نبوية عظيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيب وهي لا تكرر بعد الفاتحة إذا قرأها الإنسان في الصلاة بل إذا قرأها في أول صلاة لا يجعل نفسه يكررها ويرددها قبل كل سورة يقرأها من أول الصلاة وتجزئه عن الصلاة كلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحتاج الآن أيها الأحباب إلى أن نتكلم عن البسملة وما تعلق بها من أحكام وما احتوته من المعاني تقدموا لإخوانكم بسم الله الرحمن الرحيم اتفق أهل العلم على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة النمل كما في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا بالاتفاق ولا اشكال فيه لكنه مختلفوا رحمهم الله تعالى هل البسمله ايه مستقله نزلت قبل كل سوره او انها ايه او أنها آية تابعة لكل سوره او انها كتبت للفصل بين السورتين فهذه اقوال لاهل العلم سلفا وخلفا مثلا جاء في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعرف انتهاء السورة وابتداء سورة أخرى إذا نزل عليه الوحي حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم عرف, عرف أنها سورة جديدة والصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة نزلت قبل كل سورة من القرآن عدا سورة براء عدا سورة التوبة وهذا القول هو قول الجمهور فانقول الصحابة كقول ابن عباس وابي هريرة وعلي ومن التابعين كقول عطاء وسعيد ابن المسيب ومجاهد وعكرمة وغير هؤلاء ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه مستقلة نزلت قبل كل سورة من سور القرآن العظيم ويدل لذلك أيها الأحباب أنه لما جمع عثمان بن عفان كتاب الله في المصحف العثماني أنه كتبها بإجماع الصحابة على كتابتها قبل كل سورة مع العلم وجه الدلالة الآن سيأتي مع العلم أن الصحابة تجردوا من القرآن كل ما من شأنه أو كل ما هو من غير القرآن فلم يكتبوا أعدادا للآيات ما كتبوا أعدادا للآيات وما كتبوا كلمة آمين في آخر المصحف فجردوا القرآن من كل شيء خارج القرآن خشية أن يأتي قوم بعد ذلك فيجدوا شيئا في المصحف فيظنون أنه قرآن وأنه من كلام الله فهل يعقل؟, هل يعقل أنهم رضي الله عنهم كتبوا بالإجماع بسم الله الرحمن الرحيم كم من مرة مئة وثلاثاش مئة وثلاثاش بسملة في القرآن هل يعقل أنهم جرد القرآن مما ذكرت نعم ليثبتوا البسملة في هذا العدد الهائل لتكون البسملة ليست بآية هل يعقل هذا لا يعقل فدل ذلك وهو القول الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة نزلت قبل كل سورة عدى سورة براءة أي سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم أما عن مسألة قراءتها قبل كل سورة وعدم قراءتها فهي مسألة خلافية يعني مسألة قراءتها جاهرا أو سرا هذه مسألة خلافية عند أهل العلم فمن رأى أن باسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة أنها آية يعني تابعة لصورة الفاتحة مثلا قال يجب الجهر بها كما هو المشهور في مذهب الشافعية أنهم يجهرون بالبسملة وأروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة الجهر بها وكذلك عن عطاء وعكرمة ومجاهد وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا يجهرون بالبسملة واستندوا إلى ما جاء في السنة وصح في السنة من ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد في قراءته ثم قال أنس كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هكذا قال أنس وفيما خرجه أحمد بسرد صحيح من حديث أم سلمة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ثم قالت كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فكانت قراءته مدّا مقطوعة فلما قرأت أم سلمة ذلك أخذ من أخذ من العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم كان يجهر بها لأنه ما علم ذلك إلا لما سمع ولذلك لما أقبل معاوية رضي الله عنه وصلى في المدينة بالناس ولم يجهر بالبسملة عاب عليه بعض المهاجرين بل كثير منهم ثم لما صلى مرة ثانية جهر بها هذا القول هو الأول أنه يسن ويسرع الجهر بها في الصلوات خاصة قبل سورة الفاتح القول الثاني وهو الثابت عن الخلفاء الأربعة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام الثوري أيضا أنه لا يجهر بقراءة, بقراءة البسملة لا يجهر بذلك والقول الثالث قول مالك دار الهجرة أنه لا تقرأ البسملة لا في الجهر ولا في السر واستدل بما ثبت عن عائشة في صحيح مسلم وغيره أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحمد لله رب العالمين دون أن يقرأ البسملة وكذلك قول أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فقرأ الحمد لله رب العالمين ولم يقرأ البسملة لا قبل القراءة ولا بعدها فأخذ مالك رحمه الله أنه لا تقرأ البسملة لا في الجهر ولا في السر والصحيح أن البسملة تقرأ وأن أنها وأنها وأنه يجهر بها تارة ويسر بها أكثر مما يجهر جمعا بين الأدلة كلها لأنه ثبت الجهر بها وثبت عدم الجهر بها لكن المستفيض والكثير من عمله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بها فيسر بها أكثر مما يجهر بها فإذا جهر بها مرة أو مرات لا بأس ولا حرج هذا من حيث الحكم بسم الله الرحمن الرحيم إذن لا بد من قراءتها قبل كل سورة وعليه لا تقرأ إذا جعل الإنسان يقرأ من وسط الصورة كما نسمع القراء في التلفزيون يقرأونها مثلا من منتصف الصورة أو يقرأ صفحة من صورة ما فيبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لا نقول هي آية مستقلة نزلت قبل كل سورة ولم تنزل في أثناء السورة بسم الله الرحمن الرحيم إنها جملة عظيمة وفيها فضل كبير فباسم الله هذه تغيظ الشيطان أصلا تغيظه كما ثبت ذلك أن رجلا عند بعض أهل السنن أن رجلا عثر به حماره فقال تأس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تأس الشيطان فإنك إذا قلت تأس الشيطان تعاظم وقال بقوة صرعته ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلتها تصاغر حتى صار مثل الذباب والحديث مخرج في السلسلة بسم الله وهنا هناك تقدير في المعنى تقدير في المتعلق والعلماء على قولين أن المتعلق إما أن يكون فعلا وإما أن يكون اسما فبسم الله بعض العلماء قال أن المتعلق بها فعل مقدر محذوف والدليل على ذلك قال قوله تعالى بسم الله مجراها ومرساها قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها قال أن المتعلق فعل فإذا قلت بسم الله كأنك قلت بسم الله أبتدئ فإذا كنت ستأكل كانت تقول بسم الله أكل وإذا كنت ستكتب كانت تقول بسم الله أكتب وهكذا وبعض العلماء من قال إن المتعلق اسم, اسم. والتقدير ك... والدليل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق والمعنى صحيحان في الحقيقة بسم الله أي أبتدئ بسم الله سبحانه وتعالى وبسم الله هذا لفظ مفرد المضاف يفيد العموم أي بكل اسم الله سبحانه وتعالى تبتدئ وتتبرك وكل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجذم أي فهو أقطع وبسم الله هنا قال بسم الله ولم يقل بالله وبينهما فرق بينهما فرق لأن... لأن الإنسان إذا قال بسم الله فانه يذكر اسم الله أولا لأن الكلام عن أي شيء إذا قال بسم الله فإنه يعبر عن الله تبارك وتعالى فهو يتبرك بذكر هذه الكلمة وليس المراد أن يخبر عن عظمة الله عز وجل ولذلك قال العلماء إن من ذكى حيوانا وقال بالله قال بالله ولم يقل بسم الله ما أجزأ لأنه خالف السنة وقوله بسم الله الله هذا علم على الرب تبارك وتعالى الاسم الذي لم يسمى به غيره ومعنى كلمة الله أي المعبود المألوه لأن أصل الله مشتق من الاله. والإله والإلهة هي العبادة والألوهية هي العبادة قال العلماء أي علماء اللغة الله أصلها الإله حذفت الهمزة في فائل كلمة ثم أضغمت اللام مع اللام وفخمت للتعظيم فصارت الله فلا يسمى أحد بهذا الاسم وقال بعض العلماء إن هذا الاسم العظيم هو الذي هو الاسم الأعظم لله تعالى لأن الصفات كلها تابعة له ولأن الأسماء تابعة له بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهنا أتى بإسمين من أسماء الله الحسنى دالين على صفة الرحمة وهما على صيغة المبالغة لكن رحمن أبلغ من رحيم وهذا حكاه الإمام الطبري إجماعا بسم الله الرحمن الرحيم فرحمن أعم من رحيم وكلاهما صيغة مبالغة قال العلامة القرطبي وقد اشتقى أو اشتقى, اشتقى من, كلمة من صفة الرحمة الرحمن والرحيم اسماني مشتقاني من الرحمة والدليل على ذلك ما ثبت في سنة الترمذي بسنة صحيحة من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا الرحمن أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته فهذا دليل صريح في الاشتقاق لكن الرحمن قلت إنها أعم من رحيم فهو رحمن عز وجل بكل عباده إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم فالله رحمن بالمؤمنين وبالكفار ولذا فإن الله تعالى لما ذكر استواءه على العرش قال الرحمن على العرش استواء قال العلماء ومنهم ابن جرير من أجل أن يشير إلى أن رحمته قد شملت جميع خلقه ما قال الرحيم على العرش استوى بينهما فرق الرحمن على العرش استوى استوى على العرش كما قال تعالى خلق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الرحمن استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاسأل به خبيرا أي الرحمن فهو رحمن عز وجل بالمؤمنين والكفار كيف كيف هو رحمن بالكفار نقول رحمن بهم في خلقهم في إيجادهم في رزقهم في ما يسبغه ويزديه عليهم من النعم في هذه الدنيا رحمن بهم عز وجل فرحمته وسعت كل شيء رحيم فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة هذا معنى كلمة الرحمن واسم الرحمن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة ذو الرحمة الواسعة انتبه هو ذو الرحمة الواسعة التي شملت جميع العباد انتبهوا ويقول ابن المبارك رحمه الله الرحمن هو الذي إذا سئل أعطى ويعطي بلا سؤال والرحيم الذي يغضب إذا لم يسأل كما في سنة الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغضب إن الله تعالى يغضب على عبده إذا لم يسأله أو قال من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه فالدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة فيجب أن تدعو الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن وقد أنكر هذا الاسم مشرك العرب أنكروه لما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أنكروه جحودا واستكبارا قالوا لا نعلم رحمن إلا رحمن اليمامة يقصدون بذلك مسيلم الكذاب لأنه سمى نفسه رحمن اليمامة فلما نازع الله في هذا الاسم ألبسه الله تعالى جلباب الذل والكذب والباطل والزور حتى صار مشتهرا بهذا اللقب فصار مشتهرا بالكذب عند أهل البدوي والحضر والسفر والوبر والمدر صار يسمى بمسيلم الكذاب وصار مضرب مذر في الكذب فإذا رأوا رجلا كذابا قالوا أنت كمسيلم الكذاب لنسمى نفسه رحمن اليمام وهذا الاسم مختص بالله سبحانه وعز شأنه لا يسمى به غيره ولذلك جاء في الأمر بالدعاء أنه يعدل أن نقول الرحمن أو الله تبارك وتعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة وقال عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة أما الرحيم فإنه أخص وهو وهي صيغة مبالغة أيضا والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة وهذه الرحمة خاصة بأهل الإيمان فهو رحمان بكافة الخلق رحيم بأهل الإيمان قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما هذه الرحمة خاصة ليس بالكفار رحيما هو رحمان بهم لكنه ليس برحيم بهم وهذه رحمة الهداية وشرح الصدر للإسلام والهداية للصلاة المستقيم والتوفيق للأسفل لهذا الدين والعمل بالصالحات رحيم بالمؤمنين في نصرهم وتأييدهم والدفاع عنهم وإزالة المكاره عنهم رحيم عز وجل بالمؤمنين في تخفيف الحساب عليهم في دفع العذاب عنهم وكان بالمؤمنين رحيما قال ابن جرير وانظر إلى السر في الترتيب هنا باسم الله الرحمن الرحيم فلقد بدأ بي الله وهو الاسم الذي اختص الله به نفسه دون غيره ثم الرحمن لأنه اسم خاص بالله عز وجل فلابد من تقديمه وآخر الرحيم لأن هذا الاسم لا يختص بالله عز وجل فإن غيره قد يسمى بالرحيم كما سمي النبي صلى الله عليه وسلم به كما في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهذا هو السر في هذا الترتيب ما قال بسم الله الرحيم الرحمن قال بسم الله الرحمن الرحيم فانظر كيف قدم الله ثم الرحمن ثم الرحيم فهو في غاية الإبداع بسم الله الرحمن الرحيم إذن عرفنا الآن الأحكام المتعلقة بهذه البسملة وعرفنا معناها بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة القرطبي أول نجعل ذلك في الفاتحة لأننا سنتكلم عن البسملة وعلى الرحمن الرحيم في الفاتحة إذن نبدأ بعون الله عز وجل تفسير سورة الفاتحة لأنكم توشوقتم من الآن أخذت مننا ساعة كاملة تفسير الاستعاذة والبسملة وهذا من بركة كلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أحسن هذه البداية ما أحسن أن تكون البداية بالحمد وأن تكون النهاية بالحمد فهو سبحانه وتعالى المحمود في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعه وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فبدئ كتاب الله عز وجل بالحمد فالبداية بالحمد والنهاية بالحمد ليكون الله عز وجل محمودا دائما وأبدا ولذلك قال الشنقطي في أضواء البيان إنه لا ظرف زماني لحمده سبحانه فهو المحمود على كل حال وفي كل وقت الحمد لله رب العالمين هنا هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على نفسه بنفسه الله يثني على نفسه ويمجد نفسه بحمده, بحمده لنفسه عز وجل ويتتضمن الآية أمر عباده بأن يحمدوه كأنه يقول قولوا الحمد لله كأنه يقول احمدوه عز وجل الحمد لله رب العالمين قال الجوهري رحمه الله ومن أئمة اللغة الحمد قابله الذم والحمد في معناه هو الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيم محبة وتعظيما أما المدح فإنه الثناء على عدم الموصوف بالكمال خوفا وتعظيما فتقول مدحت الملك مدحت فلان الفلان الفلاني. مدحته فأنت تمدحه وقد يكون ليس أهل المدح تمدحه تزلفا وتملقا والعياذ بالله تمدحه لدفع شره تمدحه لا محبة وتعظيما بخلاف الحمد الذي هو مختص بالله عز وجل أما الإمام الطبري فإنه جعل الحمد والشكر سواء في المعنى وقد اختلف العلماء أيهما أعم فقال بعض أهل العلم إن الحمد أعم من الشكر العلماء تعرضون لهذه المعاني وبعضهم من قال بل الشكر أعم والحقيقة أن بين الحمد والشكر خصوصا وعموما فالحمد أعم من الشكر في أشياء والشكر أعم من الحمد في أشياء نبسط الحمد أعم من الشكر إذ أنه يجب حمد الله عز وجل على المرغوب والمرهوب حمده على النعم وعلى المصائب فإذا أنعم الله عليك بنعمة احمد الله عليه. وإذا أصبت أعاذا الله وإياكم من المصائب بمصيبة احمد الله عليها بخلاف الشكر لأن الشكر يكون في ماذا يكون في النعم هذا هو الأصل ويرى بعض العلماء أنه يشمل حتى النقم تشكر الله عليها لأن الله تعالى ما أصابك بها إلا ليليل قلبك وإلا ليغفر ذنبك وإلا من أجل أن تستكين وأن تؤوب وأن تعود إلى الله تعالى وتشكر الله أيضا أن هذه المصيبة ما ابتلت بأعظم منها كما ذكر ذلك بعض المحققين كالإمام بن القيم وغيره فالأصل أن الحمد أعم من هذا الوجه انتبهوا ولا أريد أن أتعرض وأتطرق للمعاني اللغوية في اللازم وغير اللازم في الصفات لأن هذا قد يشوش على بعض الأحباب افكارهم وذهنهم وانا تعودت ان اسلك ايسر طريق في فهم الفهم عن الله عز وجل وقال والشكر اذا هو اعام من اي من, من اي ناحية من ناحية ما يصاب به الانسان تحمده تعالى على اي شيء على الخير والشر واما الشكر فانه اعام والحمد ايضا يكون بالقلب واللسان الحمد يكون بالقلب واللسان لا يتناول الجوارح والاركان بخلاف الشكر فإن الشكر أعم من الحمد في التطبيق والعمل فتشكر الله بقلبك ولسانك وأما بنعمة ربك فحدث فالتحديث بنعم الله شكر لأنه الثناء على من أسدى إليك معروفة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فإذا أثنيت على من أسدى إليك المعروف فقد شكرت تقول شكرت له وهي أفصح من أن تقول شكرته كما قال الجوهري باللام أفصح عند العرب الشكر يتناول الشكر الثناء بالقلب يعني الاعتراف بنعمة المنعم عز وجل والتحدث بها والعمل بالجوارح والأركاب أن تستغل هذه النعم وأن توظفها في طاعة الله كما قال تعالى لداود وولده وأهله اعملوا آل داود شكرا ما قالوا اشكروا باللسان اعملوا فأراد أن يحول الشكر إلى عمل فدل ذلك على أنه أعم من الحمد من هذا الوجه الحمد لله رب العالمين الحمد لله فهو محمود في كل وقت والله سبحانه وتعالى يحب الحمد يحبه يحب أن أحمده جاء في مسند أحمد وسنن النسائي بسند صحيح من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا أنشيدك محمد حمدت بها ربي عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله تعالى يحب الحمد ألا إن الله عز وجل يحب الحمد فالله تبارك وتعالى يحب أن نحمده الحمد لله رب العالمين الحمد لله كلمة قلت إنها تجري على اللسان وقد يقولها بعض الناس حتى في المعاصر الحمد لله انتصر الفريق القومي أما الآخر فقد سمعته أيضا قال الحمد لله كان المهرجان ناجح جدا كان في حضور عجيب الحمد لله نجحت نجحنا في المسرحية الحمد لله على شيء على الجرائم على المعاصي لكنهم يقولونها حال من لا يفقه ما يقول من لا يفقه ما يقول تكلم كلام ولا يفكر فيه ولا في مدلوله ولنسمع إلى هذه الأدلة في فضل الحمد فإن الحمد لله سبحانه وتعالى جاء فيه الأجر الكبير جاء فيه الأجر العظيم من الله الكريم الحليم من ذلك ما ثبت في سنة النساء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وفي سنن بن ماجة بسند صحيح من الحديث عبد الله بن عمر أن رجلا من الصحابة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن رجلا قال الحمد لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك انظر إلى هذا الحمد العظيم حمد ربه يوما بهذا الحمد قال الحمد لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك فعضل بها الملكان فما استطاع أن يكتباها في صحيفته يقول الحبيب فصائد إلى السماء فقال يا ربنا إن عبدك حمدك بحمد قد عضلنا بكتابته ما عرفنا كيف نكتب فقال الله عز وجل وكيف حمدني وهو أعلم جل وعلا وهو أعلم تبارك وتعالى لكن لنفهم قال يا ربنا إنه قال الحمد لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك قال عز وجل كما سمعتماها فإني سأزي عبدي يوم القيامة عليها الحمد لله جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها الله يرضى عنك نسأل الله رضاه بمنه وكرمه أن تأكل الأكلة أو أن تشرب الشربة فتحمد الله سبحانه وتعالى عليها بعض الناس احمد الله ما في لحم أعوذ بالله الناس أك... وجدت حبة أرز وأنت لا تحمد الله عليها أمر عجب وفي سنة الترمذي بسند صحيح وفي مسند أحمد وعند بعض السنن بسند صحيح أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط هذه الشجرة ورقها وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله تملأ الميزان ثم سبحان الله والحمد لله تملأن ما بين السماء والأرض نعم إنه صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان صحيح الطهور شطر الإيمان وسبحان الله والحمد لله تملقان ما بين السماء والأرض الله أكبر الطهورgeme الطهور شطر الإيمان ها. لا. لا وسبحان الله والحمد لله تملقان ما بين السماء والأرض انتبه بل لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ما يا هكذا الطهور شطر, شطر الإيمان وسبحان الله والحمد لله تملآني ما بين السماوات والأرض بل لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم ليلة أسري به وهذا الحديث خرجه الترمذي بسند صحيح لقي إبراهيم الحبيب المصطفى فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة ماءها عذ وأنها طيبة التربة وأن أرضها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أتدر... أتدرون أيها الأحباب أن هناك بيوتا في, الجن... في الجنة تسن... تسمى ببيوت الحمد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لمن هي اسمع جاء في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توفي ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم وهو أعلم فيقول عز وجل أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم وهو أعلم تبارك وتعالى فيقول جل وعلا وماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع قال الحمد لله إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ فيقول عز وجل ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه ببيت الحمد فيبنى له بيت في الجنة ويسمى ببيت الحمد يا له من أجل ويا له من ثواب لمن أصيب في فلذة كبينه الحمد لله انظر إلى هذه الكلمة كم لها من مدلول وكم لها من يترتب عليها من ثواب ومن أجر عند الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فالرب هنا يطلق على السيد وعلى الصاحب للشيء ويطلق على مسد النعم وكل ذلك في حق الله عز وجل فالله تعالى رب قال بعض العلماء الرب هو الاسم الأعظم وقال ابن عباس الرب اسم من أسماء الله تعالى فالرب هو الخالق المالك المصور المدبر المتصرف المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال الحمد لله رب العالمين قال العلماء ولا يطلق هذا الاسم من غير اضافة على اي كان لا يقال فلان رب لابد ان تضيفه تقول رب البيت يصح رب السيارة يعني صاحبها ومالكها أما أن تطرقه هكذا بلا إضافة فلا يجوز لأنه لا يجوز إلا أن يتصف بها الرب تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والعالمون هنا العالمين هذا اسم جمع لا مفرد له لا مفرد له قال العلماء والعالمين كل ما سوى الله كل ما سوى الله فهو من العالمين ابن عباس يرى أنه الإنس والجن وقال بعض أموم الملائكة والصحيح أنها عامة فالعالمين كل ما سوى الله جل جلاله فهو ربه هو خالقه مالكه مدبر شؤونه المتصرف فيه الحمد لله رب العالمين فنحن جزء من هذا العالم وقال الشنقيطي قال بعض العلماء, أي عن بعض العلماء أن العالمين من العلامة وأن العالمين هم علامة على الرب تبارك وتعالى يعني علامة ودليل على وجوده فالعالمين حوادث ومخلوقات والحوادث تدل على محدثها والمخلوقات تدل على خالقها لأنه لا يمكن أن تحدث حوادث إلا بمحدث وأن يوجد مخلوق إلا بخالق الحمد لله رب العالمين ثم قال بعدها الرحمن الرحيم وسبق الكلام نبقى في الرحمن الرحيم رب العالمين هل نوزع الله عز وجل في هذه الصفة نعم نازعه فيها الطغاة من الفراعنة والأكاسرة والقياصرة فإن كثير من الناس قد قالوها منهم من قالها بلسان المقال ومنهم من قالها بلسان الحال أنه رب الناس قال فرعون أنا ربكم الأعلى قال فرعون أنا ربكم الأعلى وقال قبله النمرود بن كنعان ذلك وقرونا بين ذلك كثيرا فلما نازع الله تعالى في ربوبيته آل بهم الحال إلى أن أخذوا نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وبعض الناس يقولها بلسان الحال بلسان التصرف في عباد الله عز وجل هو لا يزر أن, يتص... أن, يت... أن يتلفظ بها لكن تعرف ذلك في لحن القول تعرف ذلك في تصرفاته في منهجيته في أفكاره يدعو الناس إلى أن يتخذه ربا من دون الله عز وجل فيطيعونه ولا يطيعون ربهم يعبدونه ولا يعبدون ربهم يتبعونه ولا يتبعون أوامر ربهم فكل من ادعى الربوبية فهو كافر طاغية كل من نازع الله عز وجل في الربوبية فهو رأس من رؤوس الطواغيد وسوف يبطش الله عز وجل به لأنه لا رب للناس إلا الله جل جلاله الحمد لله رب العالمين فهو رب كل شيء ومليكه ولا يخرج إنسان من ملكه ومن تصرفه ومن تدبيره تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعود إلى هذين الإسمين العظيمين من أسماء الله عز وجل قلنا إن الأولى تدل على الرحمة الشاملة لكل مخلوق والثانية تدل على الرحمة الخاصة لأهل الإيمان وأهل التوحيد الرحمن الرحيم قال العلامة القرطبي وإتيانه بالرحمن الرحيم بعد الرب من باب الترغيب بعد الترهيب لأن قوله رب العالمين الرب فيها ترهيب والرحمن الرحيم فيها ترهيب كقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم حتى لا يقنط الإنسان من رحمة الله وحتى يسير إلى ربه عز وجل بالخوف والرجاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحمن بجميع الخلق بخلقهم إيجادهم من العدم رزقهم رعايتهم العناية بهم بإسباغ الصحة عليهم بشفائهم رحيم بأهل الإيمان شرح صدورهم هدى قلوبهم أخذ بأيديهم أرسل إليهم الرسل وإن كانت هذه الرحمة لكل الناس لكن اتباع أهل الإيمان للرسل خاص أرسل إليهم الرسل ووفق أهل الإيمان إلى اتباع هؤلاء الرسل وأنزل على رسله الكتب ووفق أهل الإيمان لاتباع تلك الكتب والإيمان بها والتحاكم إليها كذلك رحيم بأهل الإيمان حيث أنه وفقهم لعمل الصالحات وفقهم لما يحبه ويرضاه رحيم بأهل الإيمان حيث أنه يتوفاهم إذا ما استجابوا لأمره وهو راض عنهم فدفع عنهم كل مكروه وكل مرهوب فرحمهم ولم يعذبهم نعم وانظر إلى رحماته عز وجل انظر إلى رحماته بهذه الأمة يوم القيامة لو استقرأت وتتبعت لوجدت لو أن هذه الأمة أكرم الأمم على الله عز وجل فإن قلت علمنا أن الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة فما هي الرحمة الرحمة قال العلماء لا يمكن التعرف بها لا يمكن أن نعرف بها فيصف من صفات الله رحمتي وسعت كل شيء إن لله عز وجل ها. إن الله خلق مئة رحمة والمخلوق هنا أثر الرحمة لأن الرحمة صفة والصفات غير مخلوق لكن في هذا الحديث الذي في الصحيح من الحديث بهريرة إن الله تعالى خلق الرحمة مئة جزء أي آثارها جعلها مئة جزء فأنزل جزءا واحدا منها إلى الأرض ومن ذلك يترحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها فالرحمة لا يمكن تعريفها كما قال العلماء إلا بآثارها فالمطر رحمة يقول الناس رحيمة الله اليوم يعني بالمطر ولذلك قال تعالى فانظر الآية قبلها الآية قبلها الله الذي يرسل الرياح فتثير السحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتر الودقى يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبله وإن من قبل أن ينزل عليه من المبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله هي الماء والمطر والغيث تنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها الصحة من آثار رحمة الله تقول رحمني الله فلم يعذبني بالسقم والبلاء إذن الرحمة تعرف بآثارها العلم رحمة والناس يتفاوتون في هذه الرحمة فأرحموا فأكثر الناس رحمة, أو أكثر الناس رحمة ونيلا لرحمة الله من الأنبياء والرسل ثم الذين يلونهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قال بعدها مالك يوم الدين مالك يوم الدين وهنا قراءتان سبعيتان متواترتان صحيحتان بالمد وبدونه مالك يوم الدين مالك قال العلماء اشتقاقها من الملك من الملك كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس والأعوذ برب الناس وملك الناس وكما في قوله تعالى إننا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجع والملك من الملك في قوله سبحانه وتعالى الملك يومئذ الحق للرحمة وفي قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار وكما في قوله أيضا وله الملك يوم ينفخ في الصور مالك يوم الدين في الحقيقة أن الملك ثبت في قوله الرب لأن الرب كما قلنا هو الخالق المالك المدبر هذه أهم أبرز الصفات فالملك ثبت في الرب أم لا لكن هنا ملك أعم وأشمل من وجه أخص من وجه لأن الملك هنا ما قال المالك للدنيا والآخرة هو مالك للدنيا والآخرة لكن قال مالك يوم الدين وهذه إشارة إلى أي شيء إشارة إلى أن جميع الأملاك وجميع المملكات تزول في ذلك اليوم مالك يوم الدين ويوم الدين هو يوم الجزاء ويوم القيامة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان فالدين هو الجزاء والجزاء إذا ثبت ثبتا على إثر الحساب يعني هو مالك يوم الحساب مالك يوم القيامة مالك يوم الدين لا مالك سواه سبحانه وتعالى ذهب الملوك ماتوا مات أبناؤهم مات الرؤساء مات الحكام مات المحكومون مات الرؤساء مات المرؤوسون مات العظماء أهلك الله الفراعنة أهلك القياصرة أهلك الأباطرة ما بقي أحد ممن كان يقول أنا ربكم الأعلى ما بقي أحد ممن تجرهم وظلم وتعدى على خلق الله عز وجل الكل قد أهلكهم الله تبارك وتعالى رغم حرصهم على الحياة وحرصهم في هذه الدنيا على الخلود فيها بكل وسيلة وبكل ما يملكون لكن إذا أراد الله عز وجل أن يقبض أحدهم إليه فإنه يرسل إليه ملك الموت مع أعوانه فتجد ملك الموت عليه السلام يقتحم عليه أسواره بأعوانه يقتحم عليه أسواره ولا يتعرض جنود هذا الملك لملك الموت ولا لأعوان ملك الموت فلا استخبارات ولا مخابرات ولا هواتف ولا رادارات لأن الذي أرسلهم من بيده الخلق والأمر من يقول للشيء كن فيكون الذي أرسلهم هو الذي قال فإذا أجاء أجلهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون ما تستطيع أبدا أن تفر من الموت مهما كنت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة مالك يوم الدين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين مالك يوم الدين لا مالك عز وجل سواه ولا مالك غيره إذن أين الملوك؟ أين أصحاب التجان؟ أين أرباب الكراسي والمناصب؟ أين هم؟ سيعرضون على الله عز وجل فردا فردا يأتي لا ليحاسب عن نفسه بل عن الأمة كلها فإن كانت أمته عشرين مليون يحاسب عن عشرين مليون يحاسب عنه نعم كل من جاء يدفع الثمن كل من مرض كل من قال آه وتوجع يدفع ثمن ذلك قال عمر رضي الله عنه لو أن بغلة عثرت في العراق لا خشيت أن يسألني عني رب عنها ربي تبارك وتعالى ما ذبحت امرأة أو انتهك عرضها عثرت بغلة في العراق جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض والسماء ثم يطوي السماوات بيمينه اسمع لهذا النداء ما ينادي على الفقراء ينادي على هذه الفئة ويقول أنا الملك أين ملك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما في سياسة هو الذي قال هذا ما قلت أنا أين ملوك الأرض أين الجبرون انظر إلى هذا النداء لماذا خصوا بهذا النداء تكريما تشريفا كلا كلا توعدا لأنهم طالما ظلموا طالما سفكوا الدماء طالما منتهكوا الأعراض طالما صدوا عن سبيل الله جل جلاله زال ملكهم اليوم انتهى سلطانه السلطان لله لا تكلم مخلوق يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم لا تكلم إنسان إلا همسا مالك يوم الدين يوم الجزاء هو الذي يملكه وملكه سبحانه وتعالى مطلق شامل للدنيا والآخرة لا يختص ملكه بيوم دون يوم أو وقت دون وقت أو ظرف دون ظرف لكن هنا في قوله مالك يوم الدين كأنها زعزعة للقلوب كأنها رجة للرؤوس أن يذكر أهل الإسلام يوم الدين وأن الملك يومها هو الله جل جلاله حتى ليأسوا ويعلموا ويعلموا أن الأمل لا يفقد إنه يوم الدين الذي يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونترك الحديث عن بقية السورة لكثرة المعاني وكثرة الدروس والعيضات والعبر إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى ونسأله تعالى أن يجرنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته بمنه وكرمه